لَمْ يَجِبْ O Allah, forgive me, O Allah. O Allah, forgive me, O Allah. Gayâ vaka vaka vaka vaka vaka vaka vaka vaka vaka vaka وارم تتاقن من الراحال وزفورکه ا therapeutic فقط اسنا يَا <تصفيق> وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَأْفَقُونَ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍ مِّنْهُ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 قَالُوا رَبَّنَا أَمْ كَانَ فِينا مَّنْ نَّعْمَىٰ وَتَنفِثُ أَمْرَنَا ما علمه بإله إذا أرهان ونولا نسحوا وإن الله نحفوا بدعا بالتفكة الأرض لفكة الأرض ولكن نوروا صف عن عزمين دلت ورائن که الحسد ویلن لکه اولا این من من الله ورصع وَتَنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَنَحْنُ نُحْيِي بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُخْرِجُ بِهِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ فإن من لا نعلم منه منه الجسر ولو تَمَامَ كَمَا وَمَا سَمِعَ مِنْهُ من لَغَمَ إِلَّا بِإِذْنِ يَحْمِلُ آدَمَ عَلَى ظَهْرِهِ فَأَرْسَلَ الْهَمَّ وَذَارِعَ الْحَيَاةِ يُنْشِئُهُ هَذِهِ يوم السماء والأرض ولا يؤمنه حفظه ما يوم العريض العظيم لا نشعر السنين قد تبينا المشت من رَبَّنَا إِنَّكَ تُحْيِي وَتُمِيتُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنْ أَوْ رَأَيْنَا مِنَ النَّاسِ مَنْ وَالَّذِينَ تَكَبَّرُوا عَلَى النَّاسِ لَا النار من كلها خارجون. أنت ربما لن حاجك ربما في ربيه لأن الله ربما. الذي يحذي ربيه. قال على قالت ما سيء فإن الله يحسن للجنس من الشيط تحسن لها من ألم أولي الذي مصر على قضيته والجخارج على روحها قال أنه لا يحمي الله إلا بعد قال لك في يوم الأرض ويروك قال من من جميع سائر إلى طوامك وشعابك لن يتسهين والله إلا حمالك وإنه جعلك يَا يَوْمَ كَمْ حَشْرِ سَمَاءٌ سُتِرَتْ سُتْرًا وَعَادَ إِلَى سَمَاءٍ فَلَمَّا كَانَ يَقُولُ قَالُوا وَإِنَّهُ لَرَهْمَةٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَإِذْ قَالَتْ لَهُمْ مَا تَحْدِثُ مِنْ قال إِلَّا كُنَّا عَلَيْهِ رَاقِبِينَ قَوْلُ الْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن أَبَىٰ فَلَن نُّعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَقِيلَ اقْرَءْ كِتَابَكَ ۖ وَلَا تُخَفِّفْ مِنْهُ وَقُمْ لك سحيا. وعظم الظلم قام عزيز الحكيم. نسأل الذين ينفقون عنه عالم في سبيل الله كمسل حفظه. كمسل حفظه. كمسل حفظه. إذا تحفظه هو الله الضارف لمنه يشاء الله واسع وعليم الذين ينفعون أبواهم في السبيل إلا ما أرى من قبل لَا مُقْدِرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَمَا يَفْعَلْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ قَدْ مَكَّنَهُ فِي الْأَرْضِ وَأَقَامَ يا <تصفيق> اَيُّهَا كما ذل صفوان لا على طرط فاصابه عين فتركه صدا لا يحدو على سني من كسر واللّه لا يغض عن ومثل الذين ينتفخون أموالهم بانتظار من قاتلها تفتيتا من أنفسهم كما لله التي بردها كما لجنة البردة أصابها فَإِلَّا مِنْ يُصِبَ لَهَا والله فَقَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مَنْصِيرٌ أَيَوَدُعَ حَبِّكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَحِيِّهِ وَأَعْنَابٍ تَدْرِي مِنْ, من تَحْتِهَا الْأَبْنَاءُ فِيهَا من تمرات و آصابت، نه وله دلیا و نه دلیت و ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمن خبيثا يتنفقون ونستم بأحد إلا أنتم أن الله ضمير حميل دم دم. الشيطان يعيكم الفقر ويأركم الفحشاء والله يعيكم نغفرة وفضلا والله واسع وعليم يمتل حكمة من فَقَاتِرُوكَ يَخَيَّرُونَكَ مِنَ النِّرَامِ وَمَا يَنكُرُونَ إِلَّا اللَّهَ الْعَظِيمَ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ لَذَّةٍ مِّنَ الدُّنْيَا فِإِنَّ اللَّهَ يعلم وَمَا أَنْتُمْ مِنْ أَنصَارٍ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ تَبَرُّونَ عَنِّي وَإِنْ لَمْ تُنْفِقُوا الْفُقَرَاءَ أَشْمَأُ وَهَيِّمُ لَنكُم الله بما تعملون خفير ليس عين هدى الله بمن يشاء وما تنفقهم فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في الأرض يحسنه الجاية المضمية من, من لا يسألنا من الناس يحافى وما خير فإن الله الذين ينفقون أموالهم من ميل منها لسفره وعلى ميتا فلهم أجرون فلم أجروا من ولا خوف عليهم ولا الذين يأكلوا من لا يقوم يتخذطوا الشيطان من المس ذلك عيما قالوا إنما البيع يطل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى فمن جاءوا غروة من تنام سلام لما أجروا من عند ربهم ولا خلقون عليهم ولا خلص عليهم ولا هم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وذروا ما فَخَفُفُوا بِحَرِمٍ مِنْ اللَّهِ وَعَشُورٍ وَإِنْ آنَتمْ فَنَكُمُوا صَوْمَ وَلَكِنْ مَا تُلِمُونَ عَلَانَ ظَلَمُونَ تعلمون ودقوا يوما توجعون فيه لله ثم توفى كل نفس ما جزبت وكل لا يا أيها الذين آمنون إذا تباهم وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلْيَرْعَ يَقَامَ كُنْ أَنْ يُكْتَبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ حَفْظًا يَتَّقِ اللَّهَ وَلَا يَبْخَسْ مِنْ شَيْءٍ ما الذي على الحق <تصفيق> سفيا؟ أو الله فالأعلى يستطيع أي الذلک من, من الشهداء، الذلک من آباد الشهداء ولا تسأل أنك جلو یذات مایعت و لا غض و کاهو و لا شجید